فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَظُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزِيَّنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزِيَّنَاهَا وما لها من وآبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منير we zijn allemaal in het zemaat, we zijn we zijn allemaal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 وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الْأَوَّلِ بل هم في لبس من خلق جديد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 want ik ik heb وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 110. في جهنم كل كفار عنيد 111. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد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 Vandaag de dag de dag de de dag en wat is de vraag van de minister van Financiën? Ik heb het al gezegd, ik ben de minister van Financiën. 111. بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير